ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير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 إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فمشو في مناكبها فمشو في مناكبها وكلم من الرزقه وإليه النشور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 قبلهم فكيف كان نكير أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافع و يقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير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 أفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَأٌ أَمَّن أم يَمْشِي سَوِيًا أَمَّن أم يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْهَدَةَ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 الله وإنما أنا نذير مبين فلما عرَّه زلفة سئَتُجُوه الذين كفروا سئَتُجُوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم وقيل هذا الذي كنتم 126. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم 127. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ, فمن يأتيكم بماء